وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إلَّا جَعَلَ فِي كُمُّ أَبْآءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكَ وَأَتَيْكُم مَا لَمْ يُوَتِّئَ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دَخُولُ الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَوَقَّلِبُ خَاسِرِينَ